سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن ص الأرض منهم كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فَهُمْ فِي أَمْرِ مريج أَفَلَمْ ينظروا إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بنيناها كَيْفَ بنيناها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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَقْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْمٍ مَحِيصٍ إن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٍ